أعوذ, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تتأله صنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض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 والسماوات والأرض ولا يوجدوا حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله موسيقى